لكم من الكثفار وليجدوا فيكم ظلظة Altyazı M.K. يبشرون. <تصفيق> <تصفيق> Evala. Well, هل يراكم من أحد ثم من صرفوا صرفوا Let's فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ the law he's there a